Bismillahir-rahmanir-rahim Alif lam mim Zalikalkitabul la raiba fihi hudan Al-ləzində yüəminən bil-ğayb, vəyqimənələyətə, vəmə rəzqənaəhəm yünfqələyətə. Al-ləzində yüəminən bəmə anzil əliyikə, vəmə anziləm qablikə, və bəl اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هم بمؤمنين. Az��은 puregirmə yifademin iddiyam وَمَا ama ağab Здесь olsar dvs. فِي bu müzü hirtaşlar вр Menghl atılsə actualbilsin. Baymaけど o da çözün olun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 مَثَلهُم كَمَثَل الذيذ سْتَووقَدَناَاارًا فَلَمَّا أَضَأَتْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنورهِم ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ ال لا يُبَصون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 الذيذ جَعللَنَكُم الْ الأبَّّ فيِ راشَ وَالسَّم أَبِنَا أَو وَأَنزَل وَأَزَلَ فَأَخْرَجَ بِه مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقََّكُمْ فَلَا تَجَعَُ للِلهِ أَن دَدَو وَأَنتُم تَعْلَمُ وَإِن كُتُم فِي رَيبٍِ مَِّا نَزَّلنَا على عَبَدِنَ فَأتُوا بِسُورَة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 Healthy required oohs钱 Allah sapat rahat poured aliveấy also one Easy maior notötостri ve waryosure, inhины become Allah və Matthew Qaifə təkfirunə bilələh, wəqnətum əmwətə fəəhyaəkəm, thum yumitəkəm, thum yuhyiəkəm, thum əliyəkəm, thum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 وَقَالَ أَن بِأُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ Qal yə ədəm ənbəəhəm bəəsmaəihim qaləmə ənbəəhəm bəəsmaəihim قَالَ əlim əql ləkum əlim əql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 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 قم فيها خالد يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا وَآمِنوا بِمَا أَن زَللتُ مُصَدِّ قَلِّمَا مَعَكُم وَلاَا تَكُُون أَوْ وَلَ كَافِرِ بِِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتات فَمَنَ قَللَ وَإِياَا يَفَتَّقُ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 Və təəmır illumin sahəsCalən Letsib "'erverə SATYAUX devilounthaq Absolutely Обрен Gənes etifəmirdəsi bir iki üstunaегiяти ürə zadکçı Hərinər və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 tehiz cycles conocer sólo tuş çorların iner conclusions several qorların thanks vous aşkına insafiyuso all ses gibí edmezlik وَإذفَّرَ قَناابِكُم الْ البَحرَ فَأَن جَينَاكُم وَأَغْرَقنَا آلَ فِي العوونَ وَأَتُم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 فَتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو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 İHBİTUĞU MİÇRAN FƏİN LAKUM MƏ SƏLTÜM WAضLİBAT ƏLİHİM ƏLİHİM ƏLMƏSKƏNƏTÜ ƏLMƏSKƏNƏTÜ WAضLİBAT ƏLİHİM ƏLMƏSKƏNƏTÜ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 إِنَّ الَّذِينَ <إن> آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَلَوْ لَا فَضْن اللهَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُم مِنَخَاسِلين وَلَقدَدَ عَِمتُمُ الَّينَ عَتَدَوْ مِنكُمْ فيِي السَّبَةِ فَقُلناَا لَهُ كُوا قِرَدَةً خاسِئين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 Qal, əluz άzım Allah, bax Maz bakists, ki Theys Warm-ım formal lacks. Addolog bizi, Rabbiniz bu güzel bir Allah найти. Qal, ızlar ima qalın c 경indir, baxırsa bitk tidak Qal dələ nə Rəbbək yubəyirlə nə ma ləvnə hə? Qal ən hə yəqoğlu ən hə bəqəra təşələcə fəqəllə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 قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم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 كَُّا أَتُمْهَا أُل إتَقُتُلونَ آ فُسَكُمْ وَتُخْرجُونَ فَريقَم مِنْكُم مِنْ دِيَارِهِمْ تَواهَونَ عَلَيهم بِالإِثْمِ والالعدَوَانِ وَإ يَأْتُكُمْ أسَارَاتُ فَدُهُم وَهُوَ مُحَََّمٌ عَلَيكُم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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما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 قُلْفَلِمَ تقُتُلونَ أَ بِي أَ اللَّهِ مِنْ قَبلَلُوا إِكُ تُم مُؤِّنِين وَلَقَد جاءكم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 قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 酒 rightğindada müşg بِمَا проп aldı varmən təşiniz! Təşələn qaddaqlighənd ar redesignərx�ürlər. Vatə bil decent gazl 누구jində يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر والله بصير بما قل من كان عدو والاجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مَنْ كَانَ عَدُ وَلِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَسُلِهِ وَجِبَرِيلَ وَمِكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُول للِكَافِرين وَلَ قَدَاءًا زَلناَّ إلَيكَ آيَاتٍِ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 وَماَا يُعَِّمانِ مِنْ حَدٍ حتىَ يَقُل إِ مَا نَحْنُ فِتْنَةُم فَل تَكْفُر فَيَيتَعَمونَ مِنهُماَا ماَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَينَ الْمَرءِ وَزَوْوجِه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 مَا يَدْعُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ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 وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَفِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ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 kür순 qə�� junior qəl adzəki ¨əlikl qəll uppla üçün onlarların özüqəsi ədə Key 만든ə بِمَا attention əliyə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 Bədiy billion toshyyər必imesmişmişə, öynünüz üzgr jos, bilim bir usually i�ş verwirschə²u bir şey, bazis q descendur stereik papaqına benim sig fatıda,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 وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ Qul ən hudə Allah həl hədə Wəl ən ətəbəətə əhvəə əhvəə əhəm Bərdə ələzi jəəəkə minəl ələm Mələkə minə Allah minə vəliyyin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 أُطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَأَرْكَعُ عِشَاجًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 Rəbəna, və gələna məsliməyini ləkə, və min zürrəyətina əmətə məslimətə ləkə, və ərəmə mənaəsikəna, və tübə ələyəni ənəkə ənəkə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 وَمَي يَوَبُ عَنْ مَِّتِ إبَرَهِي مَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَ وَلَ قَدسْطَفَنَاهُ فيِي الدُّنْيياَا وَإِنَّهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَْ الصَّالِحِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسلْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 أَمْ təqulun, in-i İbrahəm və İsmağil və İs-Haq və İs-Haq və Yəxqub və aləsbəq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 ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وَمَا nou mə qə coverəs Weekly shutaq Ris могlah Naqqli yaqoxı mək Jam bura qə Radiya Sh gjortur Vədə qəxın məижу qəxsənallə təş وَمَا كانََ اللهَّهُ ليُضع إمَانَكُمْ إِ اللهَّهَ بَِّاسِلَ رَأُوفُوحيِيم قدَ نَر تَ قَلُّ بَ وَجهِكَ فيِي السَّماء فَلنُوَّّكَ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 دا دما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون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 qəmə Allah bəğafil əmə təəməlun və min həyət xərəcətə fəllə və jəhəkə şəqərəl وَحييثُ مَاكُمْنتُم فَوَلّ جُهَكُمْ شَطَرَهُ لِأََّ يَكُونَ لَِّ سِ عَلَكُمْ حُججَّةٌ إلاا الذيينَ ظَلَموا مِنهُ فَلَا تَخشَهُم وَخشَون فَلَا تَخْشَوهُم وَخشَونِي, وخشوني وَلِئُوتَّ نِعمَّتِ عَلَكُمْ وَلعََّكُم تَتَدُون كَمَا ارْسَلنا فيكم رَسولا منكم يَتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولن نبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مِنَ bəhərər əlanvaqı ilə bəhəlidiy왔ıq qaqdaqq yəni gazləzzə nəyəng əlanvəlir əlanqqə qaqdaqq لِلَّهِ though İna illəhə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 ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يضطوف بهما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 إنِ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والالْأَرضِ وَختْتِلََا فِي الليْلِ وَنَّهَارِ وَالْفُ الكِلَِّ تَجرِْي فِي البَحْرِ بِمَا يَ فََّ سَومَا أَ زَل اللهَّهُ مِنَ السَّماءِمِم مَّ إِن فَأَحْياابِهِ الأأَبّْ بعْدَ مَوْوتِهَا Fəəhyə bəhəl ərdə bərd məut hə və bəth fəyə mən kül dəbət və təsrəyif rəyəh və səhəbəl məsəkər bəynə səmə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 إن ما يَأمرُكُم بِالس إ وَالفَحشائ وَآ تَقُُ على اللهَِّ م ل تعلَُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Qazıqlarımızın hep, ya da urabילiy marka, ah schnell, mizrana ya da urabiliyardə, hayum aynəlik unum 1981. Ãyə, ABU ŞAHU DÖ masked namesa, wenni orx tolerate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 أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ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 ilə bir ədiyəntən Döro ədiyeti Andırleniz İlətlid son iləla iləmin idi iləb adı ikləmən ilələn iləlmi iləjun əfrəl ig hər ilə illə ilə ilə ə 다른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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا <بالمعروف> <حقاً على المتقين>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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى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 fəliyəstəjibu liyə, vəliyəminu biyə, ləqələhəm yərşudun. Ələ ləqəm ləylətə əssiyyəm, rəfəthə ilə nisəəkəm, hün ləbəs ləqəm, vəəntəm ləbəs ləhəm.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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون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 وَاتَّقُ اللهَّه وَعلَمُ أَن اللهَّه شَديد العقابَ الحَجْجُ أَشْمَّ عَلُ مات فمَا فَبَ فِيهِ الحَج فَلَا رَفَسَ وَل فُسُوقَ وَلا جِلَ فِي الحج. Və mətəfələ مِنْ khayr yələm həlləm həlləm həlləm həlləm həlləm və təzəvədə, fəinə khayr az-zədə təqəyə və təqəyən, yə ələl-əlbəb ləyəsə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 حَتَّىٰ إِذَا أَفَضْنَا النَّاسَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 Fəhəsbəh jəhənnəm, vəlbəəsəl məhəd. Vəminən nəs mən yəşrəy nəfsəh bətəgəə mərdət illəhə, vəlləh rəoq bəl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 və ilə Allah törjə'u əmələyələ Səlbəni əsərələ kəm ətəyəni həm min əyət bəyinə vəməni yubədil nəjmətə Allah min əmədəmə jəətə fəinə Allah şədiyəd əl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 كَنَّ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 Və yəbəyin əyətə həyətə həyətə həyətlərə, ləqəm yətədəkəron. Və yəsələnək əqətəkəron. Qul həyətlə, fəaqtəzilən nisəətlə fəyətlər. Qul həyətlə, həyətlə, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا İşriv, Allah vəク sesibəyvir, ləsini qad Kos tex Todos weigh-ə buynin ilə qadırkən geneqerek həsinin özü qadırlarəməsi upside-ə qadırlar,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 thief anondan və actually if their i care deyən öング hə alayyationslara a new Works həんですACEBウanta Allah minha eğlu sabe Sok bir فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخاف ان لا يقيم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 إن ظننا ان يقيم ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا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 وَمَِّرُهُ على المُوسِعِ قَدُوه وَعَلَ الْ المُقتِدِ قَدُهُ مَتَعَ حَقًّا على المُحسنين.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 وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَأْصَى وَطُوفُوا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 اللهَّهُ عزيزٌ حَكم وَلِلْمُطََّقاتِ مَتَع بِالمَعوفِي حَبًّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُْ آياتِهِ لَعََّكُمْ تَعبلِلُ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 Və Allah yəqbid, və yəbəsut, və iləyh törjəğون. Ələm tərə ilə almaləy min bəni əsrəəilə min bəhd məusə, əz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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا يكن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم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 fəğət qəlihhə üzrə. fəə 언제żarınız və qəterəlibəl xoay Interəziq və aktivitlə nowaktır vəllər qə Guessetli strongflə familər قُل رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ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 Gələ то, sevdəkə lives, Allah mü target addirə aləərbaycan edə bir fair bağlarj. Anadın qızitesini Mələyəti Allah istəyəklər! ク然 siz ərsəliklərini arenə employers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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 Qal Azərəm yərəlin iddiyam edinədənd ol gu Yədəmox indeed varan qal duy turn comprendən təyorlist Allah mülum Dakar, ıначном yox Tanrıqında dağlı رَبِّهِ hος və obligation, pürallina illisin, dayan рамd ha открыm indici adalah Zildi Nizim hizma��ility beyaz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 أو كللذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبستمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن ونظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Fələmə təbəyinə لَهُ قَالَ ələm ən ələhə ələhə ələhə ələhə qəl وَإِذْ قَالَ Və id qal ələhəm ələb ələni, قَالَ tuhyyə əlməyə əlməyə qalbə? Qal ələm ələm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 مَثَلُ الَّذينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُ فِي سَبيل لللهَّهِ كَمَثَحَبٍَّ أَ بتَتْ سَبَ سَنابِلَ فِي كُِّسُ بُلَةِّ أَتحَب واللَّهُ يُضاعِفُ لِمَشَ واللَّهُ اسِعٌ عليم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 Qaulun mağroofu wa mağfiratun khayrunun min sadaqa yətbəğə həzə, və Allah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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 وَلَا تَيََّ مُ الْخَبيِيثَ مِنْه تُم فِي قُونَ وَلَسْتُم بِآخِذهِ إِللاا أَنتُ مِضُوفِي وَعلَمُ أََّ اللهَّه غَنِي حَمدَ الشَّيطانوا يَعيدكُم الْ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءٌ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ Və Allah bəmə təcmələn qabiyyər. Ləyəs əliyək hədəəhəm, vələkinnə Allah yəhdi mən yəşəyəm, vəmə tənfqəm mən khəyir fələnfusikum, vəmə tənfqəm əllə bətəgərə vədələhə vədələhə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 لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل امنيا من التعثف تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا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 فَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 <تصفيق> <تصفيق> انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرم للشهادة وأدنى أن ترتابوا Ələ ən təkən təkən təjərətə həضıra tədərərən tədərərən haə bəynəküm, fəliyisə ələyikəm jənaş ələtək təkəbu hə, vəəşhidu ədə təbəyətəm, vəla yudar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 넣 compañ-an ilalimi, hangi üçün ince вами, ibad种 etmind ki offalala işlıdır替ına sahəyi intéressırsınızdır Fernan yaxası, ümün edinlə说, lyaraq hosteləyi millarım dəadosın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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته